أسالك بمن سباح لها البرق لبارك وسير صحاب الخير وانشاء دقاها وصدر الغلا من شدت المواقف تنق وروحها على جمر الفراق احتراقها لك الله لو قلبك بمثاقها صداق نسيت القلق والخوف ما كان عاقها لك الله لو ما الواصل من صوبك افتهك لما غيرت ليها بمجرس ياقها طلبت التبعد وأنت ملهوف للوافق وغيرت وجهات الغلوة اتفاقها وراء ما مضت بالشوق تجوء وظلتني يا قها تلاجات الجمال من وكنت السبب في طلعاها قالوا <تصفيق> ركت بنيتها بلا الحمق عليك العتل خطى الملامه وساقها لا ajaha asalak biman sabah lahal barq la barq wa sayyar sahab وصل للغلا من شدت الموقف اختنق وروحه على جمر الفراق احتراقها ولك الله لو قلبك بمثاقها صداق نسيت القلق والخوف ما كان عاقها ولك الله لو ما الواصل ما صوبك افتهك لما غيرت ليها من مجرس ياقها طلبت التباعد وأنت ملهوف للوافق وغيرت وجهات الغلاء واتفاقها وراء ما مضت بالشوف شوقي وضلتني عقاها تراجعت والجمال من ما ذكرتهاك وكنت سبب في تاياها وفترعقها قرارك تبنيتها بلوهام والحمق عليك العتاو خطا المالا مهوس لو